الدلة القاعدة الأصولية من السنة النبوية. قاعدة يقدم خبر الآحد على القياس يقدم خبر الآحد على القياس. هو ليش طيب انا اقول ليش الناس يبحثون في هذه المسألة هل المسألة فيها خلاف ده قال رسول الله وهذا قال المجتهد الفلاني فكيف يكون فيها خلاف ليش يكون فيها خلاف صحيح هو ليش اختلفوا ده قال رسول الله وقال المشاهد الفلاني العلماء يقولون لان قال رسول الله الاحتمال يكون لم يقل نسلم الحديث اليه السند الي ضعيف او ظني ظني الثبوت هذا ظني الثبوت والقياس اجتهاد فهو ظني ايضا لانه قد يصيب لان الله رجل على قال وإذا جاءهم امروا من الامن او الخوف ادعوا به ولو ردوا لرسول وإلى اولي الامر منهم من العالم والذين يستنبطون منهم مفهوم ولا غير مفهوم جيد يبدأ القاعدة يقدم خبر الأحد القياسي يبدأ تعارض الخبر الأحد مع القياس يقدم لأنه قد يندهش المرء يقول وهل هناك معارضة بين قول النبي وقول فلان ما العلم إلا قال الله قال رسوله وقال الصحابة ليس بالتموية ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقه نقول لا لأن هذا احتمالية ضعف الحديث واردة وهذا ظن يبدأ هذا ظن والآخر ظن أيضا فإذا قال آآ آآ علماؤنا الدليل على هذه القاعدة يقدم خبر الأحد على القياس قال بما تقضي حديث معهد بكتاب الله فإن لم يعدد فإن لم يعدد فأجتهد يبقى جعل السنة مرتبة قبل إيش الاجتهد وحديث ضعيف لم يصح لكن الصح, الصح في ذلك نحن نقول الدليل على هذا هو صبري بسرعة الدليل لا لا مخطئ الدليل بقى بقى أقول الدليل بيقول لما حدث مع أبي هريرو بن عباس أدونا عصايا أدونا عصايا بالله عليكم حريص ممتاز وما أتاكم الرسول فأخذوا ومناكم عنه إيش فانتهوا وما أتاكم الكل وما أتاكم الرسول فأخذوا ومناكم عنه فانتهوا هذا الدليل الأصيل في هذا الباب الجماهير ذهبت إلى أنه إذا تعارض خبر الأحد مع القياس يقدم خبر الأحد على القياس حقا قل من أروع الناس قياسا في المذاهب شفعية طيب خلاص من أكثر الناس قياسا عشان بقى لأننا طبعا أصل هو أمتعني لما قال شفاية وأورع فأروع فانا مرضيت شفاية أرد الأحناف هم هم هم العلامة المميزة للأحناف القياس والله تركوا تركوا القياس من أجل الأحاديث أنت لو رأيت ترى عجبا منهم في أكثر من حالة ولذا كان صاحب فايد القدير من ده مفخر على ده هنا عندنا فحول فحول الأحناف في مصر كفاهم التحاول نعم ابن الهمام ابن الهمام ده فحل من فحول الأحناف وكان يقول يقول والأثر يقدم على القياس وطبعا كان مسألة مسألة مشروعة جدا هم يتمسكون بها خلافا لإيه للعلماء يقولون القهقاها في الصلاة القهقاها في الصلاة تبطل الودوء وتبطل الصلاة معناهم يقولون والقهقاها خارج الصلاة إيش لا تبطل هم يقولون ذلك عندهم القياس أن القهقاها ليست إيه حدثا فكيف تبطل؟ قالوا القهقهه في الصلاه تبطل الوضوء وتبطل اسات قالوا تبطل الوضوء وتبطل الصلاه خلينا خارج الصلاه عندهم لا تبطل قالوا طب هنا القياس يقول بانه لو قهقه داخل الصلاه الا الا ينتقد وضوء لانه قهقه خارج الصلاه لا ينتقد المعنى ايه بقى هنا قهقهه داخل الصلاه تبطل الوضوء تبطل الصلاه القهقهه خارج الصلاه هم يقولون لا تبطل الوضوء ولا تبطل الصلاه فالمعنى هنا عندهم لا المعنى شوفوا حبيبي المعنى هنا نقول أن من القياس أن المعنى في ذلك أن القلقها ليست حدثاً فالقياس يقول بأن القلقها في الصلاة إيش لا توبط اللوضوء وإن أبطلت الصلاة فلا توبط اللوضوء فلما تقولون ببطلان اللوضوء مفهوم فقالوا الأثر منعنا من القياس فهمت فالأثر الذي أخذوا به حديث حديث المرسل لأن رجل أعمى كانوا الصحابة يصلون لهم فمر رجل أعمى فلما مر وقع في حفر ما شفهاش عشان أعمى فوقع فضحكوا عليه يا على هذا حديث ده النكارة في المد أعلى مما يكون الصحابة يضحكون على رجل ابتليا وهم أرحم الناس بالأمة أرحم الأمة بالأمة إيش هذا إيش هذا إيش وفي الصلاة يضحكون فالمسنة أمرهم أن يعيدوا الوضوء يعيدوا إيش مرسلوا الحديث الحديث مرسلوا الحديث ضعيف جدا متن في نكارة تعكى من الإرسال الآن والإسناد المتن في نكارة لا يمكن أن نتصور بأن الصحابة رضون العليم لكنهم لما وقفوا مع الأثر خربوها يعني هم حتى لما وقفوا مع حتى لما وقفوا مع الأثر في سألت ابن عباس بأن في البخاري وإن ابن عباس قال بأننا تزوج ميمونة ايش. فقالوا الأثر عندنا فأنا نقول يتزوج المحرم إيش يتزوج وخالفوا الحديث المتفق عليه بأن الإنسان قال لا ينكح المحر المح... إلى آخر الحديث فإذا هذا الحديث مرسل قالوا نقدمه على القياس فالحق أن جميع الأئمة قدموا الحديث على القياسات لذلك كان أمام الشافع يقول بأن القياس هذا إيش كالملح في الطعام عند الحاجة فقط ليس كل الأمر القياسة عند الحاجة فقط ولذلك قال الإمام الشفائي أجمع كل من نعلم من أهل العلم أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها أو يتركها لقول أحد كائنا من كان وما من إمام إلا ويقول ان صح قوله السلام فأضربه بقول إيش؟ عرض الحافظ يقول ان صح العديث فهو مذهبي نوقل عن الامام مح... عن امام احنيفه هذا قول قال ان صح العديث فهو مذهبي والمالك ايضا قال كل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القول وايضا الامام الشفائي. لما قال له- أتقول بذلك؟ بحديث قال- وما لي لا للأقول به? آه أي أرأيت أرأيتني خرجت من كنيس آرأيت في وسط الزنارة زنارة يقول قال رسول الله وما للأقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم نعم على سلع ذلك الكثير طرعنا العلماء قدموا الأثر على القياس حديث المصرع حديث المصرع وان كان المحنف قدم قياس عليه فإننا فإن نقول لا الاخطأتم الحديث والأثر يقدم على القياس القياس أنه إذا ردها رد ايش رد لا رد اللبن. هو اخذ لبنا فيرد لبنا. ان الاسلام قال لا ردها وصعا من تمر. قالوا هذا خالف القياس. قلنا الحديث اصل بداته والقياس لا يصح مع الحديث. اذا جاء نهر الله بطلة نهره معقل. لذلك قلنا بان الاخذ بحديث المسرعة وطرح قول الاحناف الذين قاصوا مع وجود النص لا اجتهاد مع النص. من ذلك ايضا الخيار في المجلس. ما الخيار في المجلس? الخيار في المجلس في قوله الاسلام البيعان بالخيار ما لم ما لم يفترق يبقى إن افترق صح البيع ما لم يفترق فالعلماء يقولون هنا الآن يقولون الأصل في الأثر بأن المر إذا باع زيد لعمر سيارة وهما ما زال في المجلس لهم العود ما لهم العود وإن حدث التبادل الرضا والركون والتبادل قبض الثمن والآخر قبض السلعة نقول أيضا ما زال في, في مجلس العقد فلهم إيه الخيار هو السلام يبدأ نجول البيعان بالخيار قال الآحنا فقال مدوء لا لا يؤخذر به لماذا بأن القياس يقول بان اذا حدث حدث الركون والقبول تم البيع اذا حدث الاجابة والقبول فقد تم البيع هذه القياس قلناlo القياس مطروح لان النص قد جاء والأثر قد جاء ويقدم قال النبي سلام البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفراق ايضا من ذلك جواز السلم جواب السلام على ما قال العلماء أن هذا خلاف القياس. القياس هو أن نقول في التأصير العام أن بيع الغائب لا يدوز بيع الغائب لا يدوز فالسلام على طبعا ابن تميه ناقش هذا الكلام وبين خطعه لكننا يمكن أن نمثل به جميع العلماء يقولون بأن أو الفقاء جمهارة الفقاء يقولون بأن بيع السلام صح خلافا للقياس لأنه بيع غائب والأصف بيع غائب يحرم حرام لا يصح قال لا تابع ما ليسه عندك نهى أن عن بيع ما لم يضمن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك صحيح أو لا؟ قال لا حتى تحوزه وحتى تنقله حتى يتم تمام الملك لتبيع هو غائب غير موجود أصالة بيع السلام وتعلمون بيع السلام ودخلوا من السلم في المدينة فوجدهم يسلفون السنة والسنتين قال من أسلف فليسلف فيه ها كيل معلوم وازل معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم من ذلك العمل بحديثنا السلام إذا ولغ الكلب أجلكم الله إذا ولغ الكلب في الإناء فنيرق وليغسله سبعا قال أعفر السمنة بالتراب طبعا الملكية والأحناف قالوا بالقياس وتركوا الأثر قالوا الغسل إيش سلاسا لأن هذا القياس على غسل النجاسات قلنا إذا نهر الله بطل النهر معاقل قال نام السلام فان سبعا فيجبه ولا تهارة الإناء بحل من الحوال أن يغسله سبعا لأن نام قال في الحديث طهور أو طهو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إيش أن يغسله, سبع. أن يغسله سبعا وأيضا من ذلك الحديث من ذلك أيضا كلام سعيد بن سيب لما قال سعيد بن سيب رضي الله عن أرضاه قال للرجل في ديت الاصابع للمراه طبعا انتوا عارفين انت ديت على الشطر من على اسم ديت الرجل فقال في الاصابع قال كل اصبع بكام طيب قال الاصبع الاول 10 فاذا قطع الاصبع الثاني 20 فيها 20 الاصبع الثالث 30 الاصبع قال 20 يعني لما عظمه المصيبه ايش قلت الدية. فقام رجل متعجبا فقال سالم بن صيب لما عظمه قال قل المقابل قلت الديه فنظر علي سعيد مغضبا وانظر ما قال ما قال قال عراقي انت على اساس ايه الاهله اهل الرأي قال عراقي أنت قال لا وشوف هنا الان لما قال عراقي أنت ما راحش جاب اخواته يضربوه ولا يقفلوا في الشارع لا, لا. أنت قال لا بل جاهل يريد أن يتعلم او عالم يريد ايش ان يتثبت لا بل جاهل يريد أن يتعلم او عالم يريد أن يتثبت فقال له هكذا السنة هكذا السنة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وهذه آخر القواعد وخلاص غدا ان شاء الله يمكن غدا أو بعد غدا نأخذ الأصول, الأصول فرقة هذه مسألة من الأهمية بما في هذا الباب لنا سنتكلم عن مسألة كما قلت غال فيها من غال فكفر وأضاع وضيع وأيضا تهاون فيها من تهاون فأسقط يعني في المسألة مسألة شائكة فلا بد ان ننظر فيها نظرا دقيقا نسال الله العلي القدير ان يوفق الجميع لكل خير وبر نعم